لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالماوِدة وقد كفروا وقد كفرو بما جاءكم من الحق.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 حتّا تؤمنوا بالله وحدهه إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لآبيه لا أستغفرن لك لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء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 لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد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 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة.